وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومعفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرجفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم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 وَمَن يُشَاقِق اللَّه وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَزُوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٍ لاقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولهم الأدباء وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتالِ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ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 وَإِنْ تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُ لَعُودُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم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 واتقوا فثنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وَذْكُرُوا إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُونَ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَيَّ تَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَّكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الْقَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ فَتَحَ الله لَكُمْ لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 فأن لله خمسة وللرسول وَلِذِ القربى, القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إِن كنتم آمنتم بالله وَمَا أن نزل <تزلنا> على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.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 ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا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 وإذ يريكمهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين تقوم في أتم فتبتوا الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله.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 فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ لَكَ صَعَلَ عَطِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَعْرُونَ إِنِّي أَخَافُ الله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ور هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وزوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 ذلك بأن الله لم يقم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 أسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَأيَّ قُمْ مِنْكُمْ أَتُيَ غلبو الفمِ مِنَ الَّذينَ كفروا بَأنَّهم قومٌ لا يفقهونَ الَّآن خفَّ فَاللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ أنَّ فيكُم ضعفا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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أقلتم عذاب عظيم فكلوا مما ونمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور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 لايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثالق